بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أمهات في حياة الرسل للأطفال تأليف محمد حمزة السعداوي الإهنداء إلى روح أمي الغالية رحمة, رحمة الله عليها إلى زوجتي العزيزة أم أولادي إلى كل أم تؤمن برسل الله وأنبيائه إلى الأبناء كل الأبناء أهدي هذا الكتاب لتجد فيه الأمهات صورا من تكريم السماء لهن وليجد فيه الأبناء صورا من قدر الأم, الأم وإيسارها وتضحيتها ومنزلتها عند الله وليعرف واجب الوفاء لمن أخبر رسول الله عنها أن الجنة تحت قدميها محمد حمزة السعداوي مقدمة في هذا الكتاب نتحدث عن أربعة نساء أربعة أمهات كان لهن دور أساسي وبارز في حياة ابنائهن تحملنا وحدهن مسئولية تربيتهم ورعايتهم دون أباءهم أربعة أمهات عهدت إليهن السماء بمهمة عظيمة هي تربية أربعة من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم نتحدث عنهن بالترتيب الزمني الأولى ترقها زوجها مع والدها في وسط الصحراء والجبال حيث لا يوجد ماء ولا زرع ولا انسان فواجهت الموقف بايمان بالله راسخ كالجبال من حولها بل واشد وقالت قولتها الخالده اذن فالله لن يضيعنا وتحملت مسؤولياتها في رعاية ابنها الصغير وتربيته حتى اصبح رسولا من رسل الله ومن زريته كان خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وصار سعيها بحثا عن الماء لإنقاز وليدها شاعرة من شعائر الحج والعمرة حتى يرس الأرض حتى يرس الله الأرض وما ومن عليها والسانية عاشت في بلاد كان حاكمها يزبح من يولد من الذكور ويبقي الإناث واستطاعت بوحي من الله أن تتحكم في عواطفها وتضرب لنا المثل في قوة المرأة المؤمنة وقدرتها في السيطرة على نفسها وغرائزها وأن تنجح في إنقاذ ابنها من الزبح وتقوم بتربية ورعاية فتفولته ليصبح بعد ذلك رسولا من عند الله الله والثالثة استفاها الله وطهرها وفضلها على نساء العالمين تحملت وحدها أمر وليدها ولاقت في سبيل تربية أشق المتاعب وأقصاها اتهمها الناس في أعز ما تملك في عرضها وشرفها وكادوا يفتكون بابنها ففرد به إلى مصر لتوفي له الحماية والرعاية حتى إذا بلغ ابنها الثلاثين من عمره جاءه وحي الله رسولا إلى الناس فودع أمه ليتفرغ لأمر ربه والرابعة سيده الامهات جاءت في ختام الموكب العظيم لامهات رسل الله ولتكون ام اليتيم الذي بعثه الله باخر رسالات السماء فقدت زوجها وهي مازالت في ملابس عرسها بعد ان اودعها السر العظيم وتركها تقضي شهور الحمل وحيدة بعد ان بشرتها الملائكه بانها حملت بخير اهل الارض جميعا وحين وضعت ولدها اليتيم قامت تهدهده في المهد وترعاه حتى اشتد عوده ولما جاوز السادسة من عمره ماتت وترقته لتعيش ذكراها بعد ذلك خالدة في الوجود ويظل أسراها باقي في وليدها الذي أرسله الله رسولا إلى الناس كافة ولا رسول بعدهم وقدمنا لكم لكل ذلك بتعريف موجز عن منزلة الأم في الإسلام وفي التاريخ والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه وهو حزبنا ونعم الوكيل المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراق بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الوالدين على والدهما قال هما جنتك ونارك الأم في التاريخ والقرآن الأم أول كلمة ينطقها الإنسان في حياته كلمة تدل على الحب والعطاء والتضحية الحب الصادق والعطاء بدون مقابل والتضحية عن طيب نفس حملتنا تسعة أشهر في بطنها وتحملت المتاعب والمشاق في ولادتنا ورعايتنا وتربيتنا ورعاية شؤوننا وصانا الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم في اكثر من موضع ووصينا الانسان بوالديه حملته اما امه وهنا على وهن و في صاله في عامين انشكر لله ولوالديك الي لله ولوالديك الي المصير صدق الله العظيم وإذا قرأنا التاريخ نجد أن الأم دائما كانت مثالا للحنان والعطف والحب وانها كانت تتمتع بمنزلة عالية عند العرب لم تنل مثلها في الامم الاخرى لقد عرف العرب قديما فضل الام فكانوا يحترمونها ويطيعونها ويعاملونها معاملة حسنة ويقدرون تضحيتها ولذلك كان الرجل حين يريد الزواج يدقق في اختيار الزوجة لانها ستصبح ام اولاده ستصبح ام اولاده قال رجل لأولاده يوما لقد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا قالوا له وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ أجابهم اخترت لكم أم صالحة كريمة تشرفكم ولا يستطيع أحد من الناس أن يعيركم بها أو يسيء إليكم وبلغ اعتزاز العرب بالأم وتقديرهم لها ان كثيرا منهم كانوا ينتسبون الى امهاتهم ويمدحوهم ويمدحوهم الناس بهم بهن كما حرصوا على ذكر اسماء الامهات في انسابهم وحين جاء الاسلام رفع من شان المراه ووضعها في اعلى مكانه واوجب علينا طاعتها والاعتراف بفضلها وحسن معاملتها واكرامها قال تعالى فلا تقول لهما افا ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الظل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربيان صغيرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالأم ويحس الناس على إكرامها وطاعتها جاءه رجل يقول يا رسول الله من أحق بحسن عبادتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من, من, من, من, من قال أبوك كما كان صلى الله عليه وسلم ابر الناس بامه ورغم انها ماتت وهو صغير في عامه السابع الا انه ظل طوال حياته وفيا لها ولم تنسيه مشاغله ومسؤولياته ذكرى امه الغاليه ذات يوم مر بقريه الابواب التي دفنت فيها امه فقال ان الله اذن لمحمد في زياره قبر امه ثم ذهب الى قبرها واصلحه وبكى عنده وبكى المسلمون لبكائه ولما سالوه عن سر بكائه قال لهم قال لهم ادركتني رحمتها فبكيت وقد تمثل بره بام في انه صلى الله عليه وسلم كان يكرم كل امراه كانت تعرف امه او تذكره بها كان يحب الجاريه ام ايمن التي تركته لها امه التي تركتها له. له أمه والتي احتضنته وشهدت معه موتها وظل كلما رآها يرق لها قلبه ويكون ويقول تكريما لها هي أمي بعد أمي وكان شديد العطف والحب لأمه التي أرضعته السيدة حريمة السعدية وكان كلما رآها بسط رداءه وأجلسها عليه لقد كان دائما يتمثل أمه في زوجته الوفية السيدة خديجة رضي الله عنها وفي بناته حين قبرنا وتزوجنا وفي كل أم مع ابنها لقد كان قلبه عميرا بذكرى أمه وفاءا لها إلى درجة انه جعل الجنة تحت أقدام الأمهات جاءه أحد الصحابة يريد أن يخرج معه إلى الجهاد في سبيل الله ولما علم رسول الرسول أن أمه موجودة ولم تمت امره أن يرجع إليها ويخدمها ولما قرر الصحابي طلبه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إلزم رجلها فسمى الجنة أو قال إلزمها فإن الجنة تحت قدميها هذه هي منزلة الأم كما أرشدنا إليها رسول الإسلام بأفعاله وأقواله وكما أوصانا بها سبحانه في كتابه ويكفي الأم منزلة وفخرا أن السماء عهدت إليها بأربعة من رسل الله ترعاهم في طفولتهم وتعدهم لتحمل مسؤوليتهم في سبيل دين الله الرسول يقول إن الله حرم عقوق الأمهات ومنعا وهات وأواد البنات وقرها لكم قيل وقال وقصرة السؤال وإضاعة الماء الأم الأولى هاجر أم إسماعيل عليه السلام هاجر هناك في ارض العراق بعث الله سيدنا ابراهيم رسولا الى الناس يهديهم الى الحق ويدعوهم الى عباده الله وترك عباده الاصنام لكن كثيرا من قومه لم يستجيبوا لدعوته واخذوا يتعرضون له بالاذى وينفرون وينفرون الناس من حوله كان ابراهيم يناقشهم وياتيهم بالحجه ويقيم لهم الدليل على صدق رسالته وأن الله الواحد هو الأحق بالعبادة ومع ذلك اصروا على كفرهم في عناد وكبرياء ضاق إبراهيم بهؤلاء القوم فترك البلاد وهاجر إلى أرض فلسطين وبعد فترة من الزمان تعرضت البلاد لجفاف شديد فقل الزرع والماء وعم القحط فاضطر سيدنا إبراهيم إلى أن يهاجر إلى مصر عاش سيدنا إبراهيم وزوجته صار في مصر مدة من الزمان ثم عاد إلى فلسطين مرة أخرى ومعهم جارية اسمها اسمها هاجر كان حاكم مصر قد أهداها لسارة كانت سارة زوجة سيدنا إبراهيم امرأة عقيمة لا تولد وكانت حزينة لأنها لم تنجب أطفالا ودفعها حبها لزوجها ورغبتها في أن تسعده وتحقق آماله إلى أن تهب له جاريتها هاجر لعل الله يرزقه منها اولادا استجاب إبراهيم لرغبة زوجته وسرعان ما حملت هاجر وولدت له غلابا اسماه اسما سماه إسماعيل لكن لم يمضي وقت طويل لكن لم يمضي وقت طويل حتى دبت الغيرة في قلب ساره ولم تعد تطيق النظر إلى هاجر وابنها إسماعيل وقالت لإبراهيم اذهب بهذه المرأة وابنها بعيدا عني لا يمكن أن يعيش معي في بيتي بعد اليوم احتار إبراهيم في الأمر فماذا يفعل وكيف يفارق ابن الوحيد الذي جاءه على قبر وبعد طول حرمان وأين يذهب به ظلت سارة تلح عليه وتطلب منه تنفيذ رغبتها وإبراهيم يحاول أن تعدل عن طلبها وتتركهم يعيشان معها وأخيراً أوحى الله إلى إبراهيم أن يستجيب لرغبة أن يستجيب لرغبة صارم فركب دابته وتبعته راجر تحمل ابنه على يديها تحمل ابنها على يديها وانطلقوا سائرين ترشدهم إرادة الله حتى وصلوا إلى أرض الحجاز وهناك عند مكة وبجوار بقايا بيت الله حطوا الرحل كانت مكة يومها صحراء وجبال لا ماء فيها ولا زر ولا يمكن ولا يسكن عندها إنسان في هذا المكان القفر الموحش ترك إبراهيم هاجر وطفلها إسماعيل ومعهم بعض الماء والطعام لكن عندما استدار عائدا إلى فلسطين أمسكت هاجر بخطام دبته وقالت يا ابراهيم الى اين تذهب وتتركنا هنا في هذا المكان المخيف وماذا نفعل لو نفذ ما معنا من ماء وطعام وكيف نحتمي من حراره الشمس المحرقه لم يستطع إبراهيم لم يستمع ابراهيم لكلامها وهم بالسير فسالت هاجر الله امرك ان تتركنا هنا قال نعم قالت اذا فالله لن يضيعنا ولن يتخلى عنا انطلق إبراهيم عائدا من حيث أتى وهو يناجي ربه قائلا ربنا إني أسكنت من زريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الصمرات لعلهم يشكرون تلفتت هاجر حولها فلم تر غير جبال وصحراء لا ماء فيها ولا زرع ولا إنسان ثم نظرت إلى وليدها وابلت عليه تحتضن وتقبل وكأنها تقول له لا تخفي ولدي أنا أمك أفديك بحياتي وروحي وجعت الأمة هاجر الموقف بشجاعة المؤمن وحنان الأمومة وبنت لها عريشا يحميها وابنها إسماعيل من حرارة الشمس كانت تجلس تحت العريش في النهار وإذا جاء الليل نامت وولدها في حضنها تلف بزراعها وكلما سمعت عواء وحش في الصحراء أو صوت الرياح وهي ترتطم بقمم الجبال تمس استادت تمسكا بابنها وخوفا عليها عليها ومرت أيام قليلة ونفد ما معها من ماء وطعام وجفست دايها ولم يعد فيه لبن فجاع اسماعيل واشتد عليه العطش فاخذ يصرخ ويبكي ويتلوى كانت هاجر تضعه في حجرها وقلبها يتمزق الما وحسرة ودموعها تبلل وجهها وهي لا تدري ماذا تفعل وكيف تنقذ طفلها من الموت جوعا وجه وعطشا ومع مرور الوقت كان بكاء الطفل يزداد وعلامات الموت تظهر على وجهه وصوته يخفت عندئذ انتفضت الام هاجر مزعورة ووضعت ابنها على الصخر وتلفتت حولها تبحث عن ماء ثم أسرعت تهرول حتى صعدت جبل الصفا لم ترى ماء ولا إنسان فنزلت مسرعة تهرول حتى صعدت جبل المروة تبحث عن ماء ثم نزلت مسرعة مزعورة تهرول ناحية الصفا وهكذا ظلت تصعد وتهبط سبع مرات حتى خارت قواها وارتمت بجوار ابنها الذي يوشك على الهلاك ورفعت وجهها إلى السماء يا رب رحمك أنا أم وهذا طفلي يموت فمن غيرك الجا إليه وبينما الأم هاجر في محنتها القاسية جاء جاءها فرج الله وحلت به وحلت بها وبابنها رحمته الواسعة كان إسماعيل يبكي ويضرب الأرض بقدميه فإذا بالماء ينبع من تحتيهما ونظرت هاجر إلى الماء فلم تصدق عينيها لكنها أسرعت نحوه وفي لهفة أخذت تسقي ولدها حتى شبع ثم شربت حتى ارتوت وسمي هذا النبع بئر زمزم جلزت هاجر واسماعيل في حضنها تشكر الله على رحمته بها وإنقاذ تفلها من الهلك عند إذن بدأت الطيور تحوم على المهز المكان وحين رأاها قوم من قبيلة تسمى جرهم تصادف مرورهم قريبا من المكان أدركوا إن هناك ماء ولما قدموا نحوه شاهدوا هاجر وابنها إسماعيل يجلسان بجوار ماء زمزم طلب القوم من هاجر أن تسمح لهم بالإقامة معهم قريبة من الماء فسمحت لهم بذلك بعد أن اتمأنت إليهم وعاشت هاجر بين قبيلة جرهم تأنس بهم وتقوم بتربية ابنها إسماعيل حتى تعمل كانت تعمل بكد ولتوفّل له الطعام والكساء حتى شب إسماعيل وأصبح قادرا على العمل. لم ينس سيدنا إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر فكان يأتي لزيارتهم لزيارتهم على فترات بعيدة وزاد يوم جاء لزيارتهم. وقال لابنه يا بني إني أرى في المنام إني أسبحك فانظر ماذا ترى كان إسماعيل يعرف أن أباه نبي وأن, وان رؤية الأنبياء وحي من الله فقال لأبي يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين لم يتردد إبراهيم في تنفيذ أمر ربه بزبح ابنه ابنه الذي رزقه على القبر كما لم يتزعزع إيمان إسماعيل بخالقه ولم يعصي سي أبان ومرة أخرى تتعرض الأم هاجر لمحن قاسية ابنها الوحيد الذي تعبت من في تربيته حتى صار فتى جاء أبوه ليسبحه جلست الأم هاجر وتذكرت كيف نجا الله كيف نجا الله ابنها من الموت جوعا وعطشا فنبع الماء من فنبع الماء من تحت قدميه وهو اليوم وها هو اليوم يأتي أمر الله إلى أبيه بزبحه يا سبحان الله لكن هاجر المؤمنة لا يمكن أن تقف أمام تنفيذ أمر الله حتى ولو كان الأمر يتعلق بابنها الوحيد الذي عاشت من أجله ترعى وتحوت بحبها وحنانها وامتسلت لقضاء الله ومشيئته وفجأة جاءتها البشارة لقد نجى الله ابنها إسماعيل من الزبح وفداه بكبش عظيم فلما أسلم وتلاه للجبين ونديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجز المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بزبح عظيم بزبح عظيم فرحت هاجر فرحا شديدا فرحت لأنها امتصلت لأمر الله فرحت لان الله ابقى لها ابنها الوحيد اسماعيل ونجاه من الذبح وعاشت هاجر مع اسماعيل بعد ذلك ترعاه وتوجه حتى فرقت الحياة وتركته فتى يافعا ورجلا قويا تركت اسماعيل بعد ان قامت وحدها بتربيته وادت دورها في اعداده لتاتيها بعد ذلك رساله ربه ويصبح رسولا الى الناس ومن ذريته يأتي خاتم الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا, أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يكابت أم موسى الأم الثانية يوكات في قديم الزمان كان يحكم مصر فرعون اشتهر بكرهه لبني اسرائيل نظرا لخبثهم ومكرهم كان يتخذهم عبيدا ويقومون باشق الاعمال بل انه تمادى في اذائهم واذلالهم وزات يوم راى الفرعون في منامه رؤيا أفزعته فاستدعى على الفور كاهن مملكته وسحرتها كوهان مملكته وسحرتها وسألهم عن تفسير هذه الرؤية قال الكهنه يولد في بني إسرائيل غلام يكون عدو لك وينتزع الملك منك ويأتي بدين غير دينك ويعبد إلهًا غيرك جن جنون الفرعون وأمر بأن يقتل كل ولد يولد في بني إسرائيل ونط وتترك وتترك البنات فقط في مساء أحد الأيام كانت امرأة من بني إسرائيل تسمى يوكابد تجلس في بيتها حزينة مهمومة تفكر إنها حامل وقد اضطرب موعد الوضع ماذا ستفعل لو كان المولود ذكرا وكيف تحميه من القتل إن جنود الفرعون وأعوانه ينتشرون في كل مكان بالمدينة يقتلون على الفور كل مولود ذكر وقد بلغ عدد الأطفال الذين قتلهم حتى الآن. 70 ألفا ولم أي... تمضي أيام قليلة حتى حان الموعد الذي تد... ستضع فيه يكابت طفلها وفي سرية تامة استدعت القابلة التي ستساعدها على الولادة وما أن وضعت مولودها وعلمت أنه ذكر حتى أصابها الرعب والفزع وخافت أن تخ... تخبر الكاب... القابلة أعوان الفرعون فيأتون لقتله لكن القابيلة ما كادت تنظر في وجه الوليد حتى تزد قلبها رحمة له وتعلقا به فتأمنت والدته وقالت لها لا تخافي لن أخبر أحدا بمولده وما كاد القابيلة كادت القابيلة تخرج من الدار حتى أبصرها أعوان الفرعون وفهموا أن هذه الدار أن في هذه الدار ولد غلام فاندفعوا نحوها ليأخذوا ويقتلوه. أحست يكابد بالجنود يتقدمون نحو دارها، فأسرعت بإلهام من الله ولفت ولّفت ولدها موزة في قطعة قماش، وبدون تفكير ألقد ابنها في الفرن. وعندما دخل جنود الفرام لم يجدوا غير يكابد وابنتها مريم، فسألها رئيسهم ماذا كانت تفعل قابلا هنا؟ قالت يكابد إن صديقتي جاءت لتزورني وتجلس معي بعض الوقت. ثم انصرفت إلى دارها وحين خرج الجنود أسرعت شكابد وخرقت ابنها موسى من الفرن فوجدته سليما قد حفظه الله ولم يصبه سوء فحدت نطه وقبلته ودمعها تبلل خديها وفي ركن من الدار جلست الأم الحزينة تفكر كيف تحمي ولدها موسى من القتل وهل ستستطيع إخفاءه إلى ما لا نهاية؟ لابد أن الأمر سينكشف بعد فترة ويأتي جنود الفرعون فيقتلونه. وبينما هي في حيرة في حيرتها وتفكيرها، الهّم الله سبحانه وتعالى أن ترد موسى وتضعه وتدعه في صندوق وتلقي به في النهر نهر النيل. بدأت وساوس الشيطان تدور في نفس أم موسى كيف تستجيب لهذا الإلهام؟ وتلقي بابنها في النهر فيموت غرقا ثم تعود وتقول إذا لم أفعل ذلك فسيموت ابني مقتولا بيد جنود فرعون عاشت الأم يكابد فضرة في محنة قاسية من القلق على ابنها فهي بين أمرين كلهما مر على قلب الأم وكاد الهم والحزن يذهبان بعقلها وأخيرا استعازت بالله من الشيطان الرجيم وقامت إلى والدها وليدها فارضعته ثم وضعته في صندوق وذهبت الى النهر والقته فيه جلست يكابد على شاطئ النهر وعيناها تنظران الى الصندوق وبداخله ابنها موسى يرفعه الموج مره ويخفضه مره اخرى وقلبها يتمزق حزنا والما حتى توارى عن عينيها لكن ايمانها بالله وثقتها بوعده سرعان ما خفف عنها احزانها وبعث في نفسها الطمانينه والراحه وصدق الله وأوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا ولا تحزني إن ردوه اليك وجعلوه من وجعلوه من المرسلين ومضت الامواج بالصندوق حتى وصل الى روضه عند قصر الفرعون فشهدته بعض الجواري وتخيلنا إن به مالا فحملناه الى سيدتهن آسيا زوجة الفرعون فتحت آسيا الصندوق وما ان شاهدت وجه موسى مشرقا مبتسما حتى احبته حبا شديدا وتمنت ان يكون لها ابنا وحين علم فرعون بامر هذا الغلام اراد ان يقتله فقالت له زوجته أسيا أرجوك لا تقتله اتركه يكون لنا ولدا فأنا امرأة عاقر لا قلد ومحرومة من الأطفال وزلت تتوسل إليه حتى وافق على طلبها ولم يقتل موسى كانت أم موسى تجلس في دارها قلق على مصير ابنها لا تدري ماذا حدث لهم ونادت على ابنتها مريم وقالت لها اذهبي وتسمعي الأخبار عن عن أخيكي لكن احذري أن يعرف أحد أمرك ذهبت مريم تتلمس أخبار أخيها موسى حين علمت إنه في قصر الفرعون وهناك في القصر شهدت المراضع التي حطرنا لإرضاع الموسى وراد إنه لا يقبل على سدي أي واحدة منهن ويرفض أن يردع منهن قالت مريم أنا أعرف مردع هل أحضرها لكم؟ إنها امرأة طيبة من أصل كريم لكنها لم تخبرهم انها أمه أو أم الغلام إنها أمها أو أم الغلام كانت المفاجأة ساره لأم موسى حتى حين جاءوا يطلبونها لإرضاع غلام الملكه إنها لا تصدق, ما لا تصدق ما تسمع ابنها الذي ألقته في النهر لم يمت وفي قصر الفرعون وغلام للملكة وحين دخلت يكابد الأم قصر فرعون وشهدت موسى كادت تطير من السعادة والفرح لكنها أخفت عواطفها وتظهرت بأنها لا تعرف الغلام ولم تراه من قبل ولما أخذت موسى في حضنها لترضعه أقبل على سديها يمتص من لبنها حتى شبع دعش فرعون الفرعون وقوم من أمر هذه المرأة لكنهم لم يعرفوا سر مرأه تقدمت آسيا زوجة الفرعون منيو كابد وطلبت منها ان تجلس معها في القصر لتكون مرضعه لهذا الطفل فقالت لها ان لي بيتا واولادا ارعاهم واقوم على خدمتهم ولا استطيع ان اتركهم وحدهم واجلس هنا فان شئت يا سيدتي اخذت الغلام معي يقيم في داري ارضعه وارعاه حتى اذا كبرضته اليك وامام اصرار أم موسى على موقفها وفقت الملكة زوجة الفرعون واعطت موسى ليكابد لتأخذه إلى دارها كانت فرحة أم موسى كبيرة وهي تحمل ابنها عائدة إلى دارها تشكر الله وتحمده فقد نجاه, نجاه الله من الغرق والقتل وعادوا إليها مرة ثانية كما بشرها من قبل فرددناه إلى أمه قي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وهكذا عادت السماء إلى هذه الأم بتربية ولدها بعد أن نجته من المسبحة التي لم ينج منها طفل من أطفال بني إسرائيل عاش موسى بين أخوته وفي أحضان أمه يكابد تقوم بتربيته ورعايته وإعداده بعيدا عن الخوف والفزع بل أن الفرعون نفسه أخذك عليها المال والحماية وهو لا يدري ما سوف يحدث له في المستقبل على يد هذا الغلام وبعد أن أنهى, أنهى موسى فترة الرضاعة عاش في قصر الفرعون معززا مكرما أمام عيني أمه وحنانها، حتى كان أمر الله وبعس موسى رسولا موسى الذي رعته أمه يكابد وأعدته وكانت إحدى النساء التي عادت اليهن السماء بتربية أربعة رسل من رسل الله الأم الثالثة مريم أم عيسى عليه السلام مريم كانت حنة بنت فقوزة زوجة الشيخ عمران امرأة عاقرا لا تلد أطفالا وكانت تتمنى أن يرزقها الله طفلا تسعد به ويسعد به زوجها وأخيرا استجاب الله دعاء حنة حنّ وجاءتها البشارة لقد حملت وبدأ الجنين يتحرك في بطنها فرحت جنة حنة بفرح شديدا وغمرتها السعيدة لقد حقق الله لها أمنيتها رغم أنها تقدمت في السن وزوجها شيخ كبير ونظرت أن تهب ما في بطنها لخدمة بيت الله، بيت المقدس، ومارت الأيام، وحين وضعت حنة مولودها، حزنت حزنا شديدا، لأن المولود كان انثى والانثى لا تصلح لخدمة بيت الله، وقالت ربي إني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت، وليس ذقرك الأنسة، وإني سميتها مريم، وإني أعوزها أعيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم رحم الله ضعف هذه المرأة وقبل نظرها في أن تكون ابنتها خادمة لبيت الله أسرعت حنة ولفت ابنتها مريم في سيابها وحملتها إلى بيت, بيت المغدس ثم أعطتها للأحبار فيه وقالت لهم هذه ابنتي قد نظرتها لخدمة بيت الله وعادت إلى بيتها مطمئنة القلب مرتاحة البيل فقد أدت ما عليها من نزر لله وتسابق الأحبار كل منهم يريد أن يتولى أمر مريم وتربيتها فقال لهم زكريا أنا أحق منكم جميعا بتربيتها فلقد مات أبوها عمران وأنا زوج خالتها لكن كل واحد منهم أصر على موقفه واخيرا اتفقوا على عمل قرعة وهي أن يذهبوا جميعا النَّهْرِ النهر وكل واحد يلقي بقلمه فيه فمن يطفو قلمه على سطح الماء هو الذي يتولى أمر مريم وهناك على شاطئ النهر وقفوا وألقى كل واحد قلمه في الماء فغازت الْأَقْلَامُ, الأقلام كلها في النهر أب أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون تولى سيدنا زكريا أمر مريم وتربيتها وبنى لها غرفة عالية في بيت المقدس وظل يخدمها ويوفل لها كل حاجتها نشأت مريم في محربها تعبد الله في خشوع وضراع وتخدم في بيته وفاء لنزر أمها حنة وزات يوم دخل عليها زكريا المحراب فدهش فدهش لما رأاه فقد وجد عندها طعام لم يحضروا لها فسألها في استغراب من أين لك هذا من الذي أحضر لك هذا الطعام وأنت في مكان لا يدخل عليك أحد قالت مريم هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كان زكريا كلما دخل على مريم المحراب يجد عندها طعام لم يحضروا لها في الشتاء يجد عندها فاكهة الصيف وفي الصيف يجد عندها فاكهة الشتاء أدرك زكريا أن الله سبحانه وتعالى قد اختص مريم بمنزلة كريمة وأنها قد استفاها دون سائر النساء كانت الملائكة تأتي إلى مريم في محرابها تبشرها بأن الله منحها منزلة عالية وفضلا عظيما وعليها أن تقابل ذلك بشكر الله وحمده وأن تكسر من عبادته فكانت تقضي كل وقتها في عبادة الله وخدمة بيته حتى كبرت وأصبحت شابة ناضجة وذات يوم وبينما مريم تعبد الله في خشوع ظهر أمامها ملك من ملكا من السماء في سورة إنسان وقال لها أنا رسول ربك جئت أبشرك بأن الله سيهب لك ولدا زكيا دهشت مريم من كلام الملك وتساءلت كيف يكون لي ولد وأنا فتاة لم أتزوق قال الملك قال كذلك قال ربك, ربك هو على هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية جلست مريم حائرة تفكر فيما قاله الملك الملك, الملك وتخيلت ما سيقول الناس عنها عن فتاة تحمل وتلد من غير أن يكون لها زوج لا شك إنهم سوف يتهمونها بسوء الخلق ويشكون في سلوكها لقد أصبحت مريم من يومها تحب العزلة وتميل إلى الجلوس وحدها كئيبة حزينة تفكر في هذا السر الرهيب في بطنها لا تهنأ بطعام ولا شراب حتى أحست بالجنين يتحرك في بطنها فخابت من فخافت من الفضيحة والعار عند إذن ذهبت مريم إلى وادي للرعاة مهجور وجلست فيه وحدها بعيدا عن اعين الناس إلى أن حانت ساعة الولادة فاتكأت على جذع نخلة وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ثم وضعت مولودها عيسى عليه السلام ولم يكن معها أحد يساعدها في مثل هذه الحالة التي تحتاج فيها المرأة إلى المساعدة لكن الله كان معها وهو كافيها. حملت مريم وليدها وعادت إلى قريتها وحين راها أهل القرية أصبطوا الدهشه والعجب وصرخوا في وجهها بعضهم يتهمها في شرفها وعرضها وبعضهم مشفك عليها ويقول لها يا مريم لقد كان ابوك رجلا صالحا عالما وصالحا وكانت امك امراه فاضله يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرئ سوء وما كانت امك بغيا لقد تعرضت الام مريم لمحنه قاسيه لم تتعرض لها ام شريفه عفيفه لكنها واجهتها وتحملتها مؤمنه بربها راضية بأمره وقضاءه ولم تجد مريم جوابا على اتهامات الناس غير أن لجأت إلى الله وأشارت إلى ابنها الراضية وقالت اسألوا تعجب القوم تعجب القوم من مريم كيف يسألون طفلا راضيعا لا يستطيع الكلام لكن الجواب جاءهم على لسان هذا الوليد حين أنتقه الله وقال لهم إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ذهل القوم من هول المفاجاه وامنوا بان لهذا الطفل شانا عظيما وان كلامه وهو في المهد ايه من الله على براءه مريم من كل شك او سوء خلق لكن بعض الناس ممن لم يسمعوا عيسى يتكلم ظنوا ان إنها هذه إنها حيله من اهل مريم لتبرئتها من تهمتها وظلوا يتهمونها بسوء الخلق في وسط كل هذه الاتهامات والشكوك عاشت مريم ولا هم لها إلا تربية ابنها ورعايتهم كانت تتحمل نظرات الشك في عيونهم بنفسيه المؤمن الواثق بطهارته المطمئن إلى حكمة ربه ولما شبع عيسى أرسلته الأم مريم ليتعلم فأقبل عيسى على التعليم وأحبه حتى عرف بين زملائه بالذكاء وحسن الخلق وكان مضرب الامثال في فهمه وتصرفاته وحين علم اليهود بامر هذا الغلام المبارك خافوا منه وحقدوا عليه وتوعدوه بالايذاء والسوء خافت الام مريم على ابنها من اليهود فهي تعلم غدرهم وسوء نيتهم فاخذته وفرت به الى مصر لتحميه منهم وهناك في مصر أقامت تعمل وتكدح لتربي ولدها وتوفي له كل أسباب الراحة وهناك في مصر أقامت تعمل وتكدح لتربي ولدها وتوفي له كل أسباب الراحة كانت تغزل الكتان وتبيعه وتلتقط سنابل القمح في أيام الحصاد وهي تحمل عيسى على كتفيها وفي الكتف الآخر وعلى كتفها وفي الكتف الآخر تضع الوعاء الذي تجمع فيه السنابل ولما بلغ عيسى 13 سنة عادت به إلى القدس وقامت في بلدة تسمى الناصرة كانت دائما تلاحظ عيسى وتراقبه تخاف عليه من اليهود وتبذل كل جهدها في تربيته وتعليمه كانت تعد لليوم الموعود الذي ينتظره حتى بلغ عامه عمره الثلاثين عاما وفي أحد الأيام صعد عيسى مع امه جبل الزيتون وبينما هو يصلي إذا بنور يملأ المكان من حوله وجاءه وحي الله يخبره بأن الله اختار نبيا مرسلا إلى بني إسرائيل لينشر بينهم رسالة المحبة ويعيدهم إلى طريق الله الحق وجلس عيسى مع امه التي تولت رعايته. وتربيته وحدها وتحملت في سبيل ذلك العناء والمشقة حتى صار رجلا بين الرجال وقص عليها أمر الوحي الذي جاءه من ربه وأصبح عليه من الآن أن يتحمل عبء الرسالة ومشقة الدعوة إلى طريق الله الصحيح وتبليغها إلى الناس وإنه لم يعد قادرا على البقاء معها إن مسؤوليات الرسالة التي كلف كلفها ستشغله عن كل شيء حتى عن أمه كانت مريم تسمع حديث ابنها وقلبها يرفرف من الفرحة والسعادة إن ابنها الذي اتهمها الناس في شرفها عندما ولدته والذي تولت تربيته والعناية به أصبح اليوم رسولا من الله إلى الناس فقالت له يا بني إني علمت ذلك قبل أن تولد اذهب يا بني لتبلغ دعوة الله ونشر دينه وهكذا فارق عيسى أمه بعد أن عاش معه ثلاثين عاما قامت خلالها بإعداده للعمل العظيم الذي ينتظره وصدق الله العظيم وجعلناه وابنها وجعلناها وابنها آية للعالمين الله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح سبعيس بن مريم رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منهم فامنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثه انته خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الأم الرابعة آمنة أم محمد عليه الصلاة والسلام آمنة كانت كان وهب ابن عبد مناف شيخ بني زهرة ورئيسهم يجلس مع أصحابه بالقرب من المجلس الحرام في مكة حين جاء جاءه من يخبره أن زوجته بره بنت عبد العزة قد, قد ولدت له بنتا أسرع الشيخ وهب إلى وهب إلى منزله وحمل ابنته الوليدة بين يديه ثم راح يقبلها ويقول لأمها ما رأيك لقد اخترت لها اسم آمنة نشأت آمنة بنت وهب في أكبر بيوت مكة نسبا وشرفا تلقي كل رعاية وعناية كانت في طفولتها تعيش كما يعيش أطفال مكة تلعب وتلهو مع أصحابها وصحيباتها في طرقات مكة وفوق روابيها حتى إذا ما قبرت وقاربت سن الشباب حجبها والدها في الدار ولم تعد تخرج كما كانت طفلة وذات يوم جاء الشيخ عبد المطلب وابنه عبد الله لزيارتهم وما أن دخل البيت حتى قال عبد المطلب لوالدها لقد جئنا نخطب آمنة زوجة لابن عبد الله لم يتردد وهبي في القبول ودخل الى زوجته وابنته يخبرهم بهذا الخبر السعيد كانت امنا تعرف عند تعرف عبد الله فهو ابن عمها وكثيرا ما كان يلعبان معا في طفولتهم ودائما كان يأتي مع ابيه لزيارتهم وتذكرت تذكرت قصة زبحه يوم نظر ابوه ان يزبح احد اولاده تقربا الى الله إذا بلغ عددهم عشرة وكيف افتداه أبوه وزبح بدلا منه 100 جمل وبسرعه شاع خبر خطبه عبد الله لامنه بنت وهب افضل فتاه في قريش نسبا وفضلا وجاءت النساء الى دار العروس يباركن ويهنئن واضيئت الأنوار في مكه واقيمت الافراح ثلاثه ايام بلياليها بعدها انتقلت العروس امنه الى بيت زوجها عبد الله وفي صباح العرس جلست آمنة مع زوجها تحدثه عن رواية, رواية رأتها في منامها هذه الليلة رأت كأن شعاعا من النور يخرج من كيانها فيضيء الدنيا من حولها حتى لكأنها ترى به بصر كسور بصرة من أرض الشام وسمعت هاتفا يهتف بها انك قد حملت بسيد هذه الأمة ولم يمضي على هذا الزواج المبارك سوى أيام قليلة حتى كان على عبد الله أن يخرج مع قافلة التجارة إلى الشام ولما حان موعد خروج القافلة وقفت العروس آمنة تودع زوجها وقد ظهر على وجهها الخوف والقلق فأمسك عبد الله بيدها في حنان وقال لها لا تقلقي يا آمنة لن أبقى هناك طويلا وسأعود إليك سريعا ثم انتزع عبد الله يديها يده من يديها وخرج قبل ان تخون شجاعته وتغلبه عواطفهم جلست امنه حزينه مهمومه بعد ان ودعها زوجها وهي لا تزال في ملابس العرس لم يمضي على زواجه زواجها سوى ايام معدوده ولزمت دارها لا تخرج تعد الايام والليالي تنتظر عوده عبد الله وما كاد يمضي شهر حتى شعرت امنه بالاعراض الأولى للحمل، فأشرق وجهها فرحا وسعيدة، وتمنت لو أنها تطيل لتخبر زوجها بهذا الخبر السعيد حتى يشاركها فرحتهم، ومضى جزءا من الشهر الثاني واخترب موعد عودة القافلة من الشيب، وشغلت آمنة في الاستعداد لقدوم زوجها وأخذت تهيئ الدار لاستقباله، وأخيرا عادت القافلة. وأسرع رجالها إلى منازلهم وجلست آمنة تتوقع عودة عبد الله بين لحظة واخرى وتتساءل هل اخبره بانني حامل أم أنتظر قليلا حتى يستريح لكن الوقت بدأ يمر ولم يأتي عبد الله وبدأت الشكوك تدب في قلب آمنة وكلما مرت الدقائق ازداد إحساسها بالخوف والقلق وفجأة سمعت أقد وقع أقديم تقترب من دارها، فوقفت مسرعة واتجهت ناحية الباب، وما كادت تفتحه حتى تسمرت في مكانها. لقد رأت الشيخ عبد المطلب وولدها، وهم ووالده وولد وولده ووالدها، وهم القادم هم القادمين وليس عبد الله معهما. تقدم منها والدها وقال لقد عادت القافلة وأخبرنا رجالها أن عبد الله أصابوا مرض بسيط وسيعود قريبا بعد أن يشفى وقال عبد الله إنه جلس عند إخواله بيسرب وقد بعثت وقد بعثت أخي الحارس إلى هناك ليأتي به لم تنطق آمنة بكلمة وحس وحست أن الأرض تدور بها ولم تدري ماذا حدث لها بعد ذلك وعندما تنبهت وجدت نفسها في سريرها وبجوارها جاريتها بركة أم أيمن. جلست آمينة تدعو وتبتهيل إلى الله أن يرد عليها زوجها، وكانت دائما تسأل نفسها هل صحيح ما يقولونه من أن عبد الله مريض أم إن مكروه أصابه ولا يريدون إخباري؟ وكانت جريتها بركة تخفف عنها وتبعث في نفسها الأمل بقرب عودة الغائب. ولم يمضي وقت طويل حتى عاد الحارس من يسرب يحمل خبر موت عبد الله وإنه دفن هناك لم تصدق آمنة الخبر وجمد وجمدت الدموع في عينيها فلم تزرف دمعة واحدة كانت المفاجأة قاسية عليها إنها لا تزال في ملابس العرس تحلم بأيام سعيدة مع زوجها لكن رحمة الله قريب من المحسنين فأنزل الله سكينته على قلب آمنة العروس وطوت أحزانها وشغلت بتفلاء الذي في بطنها والذي بشرت به سيد هذه الأمة وفي الثاني عشر من شهر الربيع الأول وضعت آمنة مولودها وعلى الفور أرسلت إلى جد عبد المطلب تبشره بمولة حفيده جاء عبد المطلب وحمل الوليد على يديه يقبله ثم انطلق به إلى الكعبة يدعو الله ويشكره على أن يرزقه على أن رزقه ولدا من ابنه الفقيد وسمى المولود محمدا ثم أعاده إلى أمه ورجع ينحر الزبائح فرحا بميلاد محمد شغلت آمنة بمولودها الذي ملأ حياتها وأعاد لها البسمة من جديد وأقبلت عليه بكل الحب والحنان تردعه وترعاه وترى في وجهه صورة والده الذي رحل ولم يمض وقت طويل حتى جاءت المرادع إلى مكة وكان محمد من نصيب المردع حليمة السعدية فأخذته وانطلقت به إلى ديارها خارج مكة في بادية بني سعد ومرة أخرى عادت امنه تعيش وحدها ومع جاريتها بركة تعد الأيام تنتظر عودة ولدها إليها بعد أن يكمل رضاعته وهناك في بادية بني سعد نما محمد وترارة وحين أتم أيامه، أيام رضاعته عادت به مرضعة حليمة إلى أمه التي كانت تنتظر بفارغ الصبر فرحت آمنة بعودة ابنها محمد ومنحته كل رعايتها وحبها وبزلت كل ما تستطيع في سبيل تربيته وتنشئته فهو كل حياتها وأمالها بعد رحيل والده شبه محمد وكبر وأصبح طفلا ناضجا وسيما وعندما بلغ السادسه من عمره رأت فيه أمه صفات الرجل العظيم وراحت تحكي له عن أبيه وعن صفاته وأخلاقه وعن قصة فدائه وتعلمه مكارم الأخلاق وفوق كل ذلك كان محمد في رعاية الله وحفظه وذات يوم تحدثت السيدة أمينة مع ابنها محمد وقالت له. أريد أن تقوم نقوم بزيارة قبر والدك في يسرب وهناك تتعرف على إخوال أبيك من بني النجار فرح محمد بهذه الرحلة ومع أول قافلة تخرج من مكة سافرت آمنة ومحمد إلى يسرب ومعهم الجارية برك أم أيمن وهناك زار محمد قبر والده مع وأمه ومكس شهرا في ضيافة إخوال أبيه ثم شدوا الرحال عائدين إلى مكة وفي طريق عودتهم مرضت امنه بنت وهب واحست بأن نهايتها قريبه فنظرت إلى ابنها محمد وقالت كل حي ميت وكل جديد بالي وكل كبير يفنى وأنا ميتة وذكرايا باقي فقد خير خيرا وولدت طهرا وولد وولدت طهرا وماتت السيدة أمينة بنت وهب ودفنت في قرية الأبواء بعد أن أدى الدوراه في رعاية طفله محمد وتركته في عامه السابع ليصبح فيما بعد رسول الله إلى الناس جميعا وتبقى ذكرى أمه الخالدة في نفسه وتصبح الأم شريعته في أعلى مكتب مكانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله أخبرنا عن نفسك قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حين حملت به إنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام واستردعت, في, واستردعت في, بني سعد بني في بني سعد بني بقش صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول حين سئل أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها ثم, قال قال ثم أي قال بر الوالدين ثم, ثم أي قال الجهاد في سبيل الله رسول الله يقول تخيلوا الانتفاقكم فان العرق ده السيس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رجل من بني سلمة رسول الله قائلا يا رسول الله هل بقى من بر أبوي شيء أبرهم به بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإن فاز عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بيما وإكرام صديقهما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تم بحمد الله كتاب أمهات في حياة الرسل للأطفال تأليف محمد حمزة السعدوي